كذلك نفعل بالمجرمين ويله جومئذ للمكذبين ألم نخلقكم مما إن مين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويله مآبٌ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياؤا وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء انفراتا ويلٌ يومئذ للمكذبين ينطلقوه إلى ما كنتم به تكذبون ينطلقوه إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويله بائذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويلهم بائذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم الأولين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 129. وَإِلُّهِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِبِينَ 120. كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيْلًا إِنَّكُمْ مُجْرِبُونَ 121. وَإِلُهِ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِبِينَ 122. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون 132. يَوْمَئِذٍ